هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر ا ل أ م و ر محدثاتها و كل م ح د ث ة بدعه و كل ب د ع ة ض ل ا ل ة و كل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المسلمون نبارك للفائزين نبارك لمن فاز فمن فاز قال الله جل و علا عن الذي فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ذاك هو الفوز الحقيقي نبارك لكل من فاز يوم ا ل ق ي ا م ة فاز بدخوله الجنان و بحصوله على أ ع ل ى المراتب و ب م ر ا ف ق ة النبيين و الصديقين ذلك هو الفوز سمعتم بعبد الله بن حرام رجل صحابي جليل يبعثه النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ب ر س ا ل ة إ ل ى أ ح د المشركين فذهب ي ق ر أ ا ل ر س ا ل ة عليه ف أ و ع ز هذا الرجل المشرك إ ل ى حارس من حراسه من ورائه أ ن يحمل رمحا ً فيضربه على ظهره فضربح غدرا ً و ظما ً فخرج ا ل ر ب ح من صدره فنظر عبد الله إ ل ى الدم يسيل ف أ خ ذ الدم ومسح به وجهه ثم قال الله أ ك ب ر فزت ورب ا ل ك ع ب ة الله أ ك ب ر فزت ورب ا ل ك ع ب ة الله أ ك ب ر فزت ورب ا ل ك ع ب ة فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز يرى مقعده من ا ل ج ن ة و يغفر له من أ و ل قطرح و يزوج باثنتين و سبعين من الحور العين و يشفع في سبعين من أ ه ل بيته و يؤمن عذاب القبر و الفزع ا ل أ ك ب ر و يشفع له و يرافق النبيين و الصديقين من هو إ ن ه الشهيد فازوا ب ا ل أ م س شهداء في فلسطين و قبل أ م س أ ي ض ا على ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة وفي كل يوم لنا فائزون على أ ر ض ا ل إ س ر ا ء على أ ر ض عرج بها النبي إ ل ى السماء على ا ل أ ر ض التي بارك الله حولها ذلك هو الفوز الحقيقي لا غير فمن زحزح ا ن النار وادخل ا ل ج ن ة فقد فاز أ م ا حصولنا على بعض المناصب و أ خ ذ ن ا لبعض ا ل أ م و ا ل و حصولنا على بعض التجارات ف إ ن ه ا دنيا و ما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور أ ح د ق ا د ة المسلمين في أ ح د السنوات كان يحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله و هو يحثهم على الجهاد وقام الناس بعد ا ل ص ل ا ة م ب ا ش ر ة يحملون سلاحهم ويجهزون أ ن ف س ه م و أ ع د لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فخرج الناس وقام هذا القائد الشامي ليذهب إ ل ى الجهاد فنادته م ر أ ى قالت يا شيخ وكان رجل الدين هو قائد ا ل م ع ر ك ة فلا فرق بين الدين في المساجد و الدين على ساحات المعارك المتدين هنا هو المتدين هناك الملبي لنداء حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح هو الملبي لنداء حي على الكفاح فنادته م ر أ ه لا جهاد عليها فقالت له يا شيخ فالتفت إ ل ي ه ا قالت له يا شيخ والله بحثت عن أ ي شيء أ ت ص د ق به لهذا الجهاد ما وجدت إ ل ا شعري ظ ف ر ت ه ا قصت ظفرتيها و وضعتها في ظرف و أ ع ط ت ه للرجل ليربط به فرسا في سبيل الله ما تملك من الدنيا إ ل ا هذا ضحت و شيء غال ب عند المراه خ ا ص ة في ذلك الزمن شعرها قصته ليكون رباطا في سبيل الله ف أ خ ذ ه الرجل حتى يرضيها لتساهم في ا ل م ع ر ك ة حتى النساء يساهم فبعد أ ن أ خ ذ هذه ا ل ض ف ي ر ة و مشى الرجل ناداه غلام صغير للتو ناهز الحلم فقال يا شيخ التفت قال ماذا تريد قال أ ر ي د الجهاد قال مثلك لا يجاهد اجلس ف أ ل ح الغلام و قال و هو يتبعه أ ق س م ت عليك بالله لتحملني معك فقال له و ماذا تصنع و انت قال أ ن ا رامن تعلمت ا ل ر م ا ي ة غلام تعلم ا ل ر م ا ي ة غلماننا ماذا تعلموا تعلموا العاب الفيديو تعلموا البكاء ل أ ج ل ب ض ع ة دنانير ت ع ل م و ف ل ا م و مسلسلات و هو تعلم الرمي في سبيل الله فحمله الرجل قال لكن بشرط قال ما شرطك يا عم قال شرطي إ ذ ا قتلت في سبيل الله و جئت إ ل ى ربك يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن تشفع لي عندك عنده قال لك ذلك يا عم الشهيد له سبعين في ظر واحد فحمله معه و أ ر د ف ه على خيله و م ش ى و واجه ا ل أ ع د ا ء هو القائد و تقدم في ا ل م ع ر ك ة و الغلام معه و ف ج ا حمي الوطيس و اشتدت ا ل م ع ر ك ة فقال الغلام للشيخ قال أ ع ط ن ي شيئا من النبل ما عندي أ ع ط ن ي شيئا من السهم قالت ضيعها علي قال يا عم جربني يقول فاعطيته ثلاث أ ع ط ي ت ه ثلاث سهام يقول فقال ب ا ل أ و ل بسم الله و رمى به فلم يخطئ أ ص ا ب نصرانيا و ص ر ع يقول و قال بالثاني بسم الله و أ ص ا ب و قال بالثالث بسم الله و أ ص ا ب تعجبت ما هذا الغلام الرامي يقول و بعد أ ن انتهى رميه بالثلاث يقول التفت ت إ ل ي ه ف إ ذ ا هو مصاب أ ص ي ب الغلام بسهم على صدره يقول فسقط الغلام من الخيل يقول فنزلت إ ل ي ه أ ح ا و ل إ ن ق ا ذ ه فقلت له يا غلام تحمل يا غلام يا غلام تحامل على نفسك فقال لي فقال لي يا شيخ سلم على أ م ي و بشرها سلم على أ م ي و ب ش ر ه ا أ ن ن ي قتلت في سبيل الله فقال له الشيخ وكيف أ ع ر ف أ م ك يا غلام اشتراني من أ م ك أ ن ا ما أ ع ر ف ك ا ن وكيف أ ع ر ف أ م ك يا غلام قال يا شيخ إ ن ك تعرفها قال لا أ ع ر ف ه ا يا بني قال يا شيخ أ م ي ص ا ح ب ة الظفيرتين أ م ي ص ا ح ب ة الظفيرتين أ م ا لقصت ل ي شعرها ل أ ج ل ك أ ر س ل ت ابنها إ ل ي ك لا تملك من الدنيا إ ل ا هذا و هذا يقول فقلت له لا تنس ى العهد الذي بيني و بينك يا غلام قال لك ذلك و قضى الله عز و جل روحه إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ت بتعرف الفوز ت بتعرف الفائز الحقيقي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 وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل و ا ل ق ر آ ن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك, وذلك, وذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفائز فاز ئ الذي يموت في المعارك فاز ئ الذي يسيل يسي دمه يسيل دمه في سبيل الله هذا هو الفائز الفائز أ ه ل ا ل ص ل ا ة أ ه ل الركوع أ ه ل السجود أ ه ل ا ل ق ر آ ن أ ه ل الذكر أ ه ل ا ل ع ب ا د ة هم الفائزون حقا من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة ح ي ا ة ط ي ب ة يفوز فيها من صاحب الذكر صاحب ا ل ع ب ا د ة صاحب التقوى أ م ا الدنيا ف إ ن ه ا ت أ ت ي و تذهب أ م ا الدنيا ف إ ن ه ا فتنه ابتلاء الكرسي ابتلاء و المال ابتلاء و ا ل أ و ل ا د ابتلاء و البيت ابتلاء والدينار والدرهم ابتلاء كل هذا ف ت ن ة إ ن م ا أ م و ا ل ك م واولادكم ف ت ن ة والله عنده أ ج ر عظيم الناس تحرص على الدنيا على ا ل ت ج ا ر ة على ا ل أ م و ا ل على المناصب على الكراسي لكن من منهم إ ذ ا وصل صدق مع الله من منهم إ ذ ا حصل على المال أ ن ف ق ه في سبيل الله من منهم إ ذ ا بلغ منصبا و م س ؤ و ل ي ة استغلها في ط ا ع ة الله من إ ل ا الخلص إ ل ا النادرون يوسف عليه السلام كان في السجن لما أ خ ر ج قال اجعلني على خزائن ا ل أ ر ض ليش إ ن ي حفيظ إ ن ي حفيظ عليم أ ح ف ظ أ م و ا ل الناس أ ح ف ظ أ ر ز ا ق الناس ف ت ن ة أ ن يجلس ا ل إ ن س ا ن على منصب تحته ملايين تسير و عنده حسابات م ف ت و ح ة و بيده أ ن يصبح ثريا غنيا صعب إ ل ا من رحم ربي إ ل ا الخلص إ ن ي حفيظ عليم أ ع ل م بهذه ا ل أ م و ر لست جاهلا غبيا يخدعوني فالدنيا ف ت ن ح قلما ينجو منها أ خ ي الحبيب تريد أ ن تفوز كما فاز غيرك فكل يوم لنا فائزون وكل يوم في ا ل أ ر ض شهداء ويتخذ الله من عباده ا ل شهداء يحبهم ويحبونه كما قال الله جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ي أ ت ي الله بقوم آ خ ر ي ن طبعا يحبهم ويحبونه شوف الصفات أ ذ ل ة على المؤمنين أ و ل ص ف ة ما في في قلب على اخوانه المؤمنين شيء فهو مع اخوانه ذليل متواضع متراحم لكن على الكفار أ ذ ل ة على المؤمنين ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله الجهاد قد يكون بالنفس قد يكون بالمال قد يكون باللسان ا ل د ع و ة إ ل ى الله جهاد في سبيل الله ا ل أ م ر بالمعروف جهاد أ ن ه ي عن المنكر جهاد ادخال و الناس ا إ ل ى المساجد جهاد تعليمهم ا ل ق ر آ ن جهاد تذكيرهم بالله جهاد ادخالهم بالاسلام جهاد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم لا تخف لا تخف من كلام الناس واستهزائهم وبعض الكتاب ذو الدماء الزرقاء و أ ق ل ا م على صفحات صفراء كلما ر أ و ا امرا بالمعروف ا س ت ه ز أ و ا به و كلما ر أ و ا داعيا سخروا به و كلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إ ن تسخروا منا قلها بقلبك و بلسانك إ ن تسخروا منا ف إ ن ا نسخر منكم كما تسخرون اضحكوا لكننا في ا ل ح ق ي ق ة نحن الذين نضحك عليكم لا تعرفون حتى اتجاه القبله و لا تعرفون الفرق بين الماء الحلال و الخمر النجس و لا يفرقون بين النكاح و السفاح و لا يفرقون بين البيع و الربا و لسان حالهم يقول إ ن م ا البيع مثل الربا و الحلال مثل الحرام و الزنا مثل الزواج و ا ل إ ي م ا ن مثل الكفر و الطاعه مثل ا ل ف ص ق و الفجور لا يفرقون بين هذا و هذا هذا لسان حالهم فلا ت أ ب ه بهم يريدون و ا ل م ع ر ك ة م س ت ب ر ة إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة بين أ ه ل الحق و أ ه ل الباطل يريدون في هذه ا ل أ ر ض وفي كل أ ر ض أ ن ينشروا الفساد لكن أ ي ن المجاهدون بلسانهم ب أ ق ل ا م ه م بدعائهم ب أ م و ا ل ه م أ ي ن ا ل آ م ر و ن بالمعروف الذين ي أ م ر و ن بالقسط من الناس كما ذكرهم الله في ا ل ق ر آ ن أ ي ن أ و ل و ب ق ي ة ينهون عن الفساد في ا ل أ ر ض أ ي ن الذين يقولون لهم خسئتم لن تباح الخمر عندنا تراجعوا ف إ ن ن ا مقبلون على أ و ك ا ر ا ل د ع ا ر ة وسوف ن ض ح ك م ب إ ذ ن الله أ ي ن الذين يقولون لا نريد تغييرا لخلق الله ولا ع ب ا د ة للشيطان عندنا فالرجل سيبقى رجلا كما أ م ر الله و ا ل م ر ا ة ستظل امراه كما يريد الله اما انتم ايها الشاذون وامثالكم فلكم يوم ف فلكم يوم لا ك م يوم ل نبالي بلومه لائم ولا باستهزاء مستهزئ ولا بسخريه ساخر فالفوز الحقيقي ليس هنا في ذلك اليوم يوم تتطاير الصحف فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا و ينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا ذلك هو الفوز أ س أ ل الله عز و جل أ ن يغفر لي و لكم الذنوب أ ق و ل هذا القول و استغفر الله لي و لكم الحمد لله وحده ا ل ص ل ا ة و السلام على من لا نبي بعده أ م ا بعد كم تحرك الصالحون هذه ا ل أ ي ا م أ ن ا أ ر ج و أ ن الوعود تكون ح ق ي ق ي ة فكما ق ر أ ن ا أ ن أ ك ب ر ك ت ل ة في مجلس ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي و ن على ا ل إ ط ل ا ق فهم ا ل أ ك ث ر ي ة مع المحافظين أ ك ث ر المجلس السؤال هل سيطبق شرع الله السؤال هل ستغير القوانين إ ل ى دين الله السؤال هل سيؤمر بالمعروف و هل سينهى عن المنكر أ م أ ن ا ل ق ض ي ة ز ي ا د ة وجوه فقط نريد عمل نريد مطالبات الامر ها قد وصلتم ماذا ستفعلون قانون ا ل ز ك ا ء مركون منذ سنوات في المجلس لم يفرض على ا ل أ غ ن ي ا ء و لا على الفقراء قانون ا ل ز ك ا ء لو طبق عندنا في البلد لم يبق فقير في العالم العربي كله ليس فقط عندنا هذا قانون واحد قانون ا ل ز ك ا ة وقانون الجزاء وتطبيق الحدود الذي اقترحه بعض ا ل أ ع ض ا ء وقوبل باستهزاء و ب س خ ر ي ة حتى سمى بعضهم قانون الله عز وجل وشرع الله جل وعلا وحكم الله يسمونها ا ل أ ح ك ا م ا ل ط ا ل ب ا ن ي ة استهزاء بها و س خ ر ي ة عليها من كتاب و ل ل أ س ف ممثلين ل ل أ م ة ا ل آ ن هذا هو المحك والاختبار ب د أ ا ل ق ض ي ة ليست دينار يزداد في جيبه ا ل ق ض ي ة ليست فقط شارعي ع ب د ا ل ق ض ي ة ليست بعض الخدمات وهذه م ط ل و ب ة لكن ا ل ق ض ي ة ا ل أ ك ب ر أ ف ح ك م ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون كل حكم سوى حكم الله جاهليه لو كانت أ م ر ي ك ا لو كانت أ و ر و ب ا ا ل غ ر ب ي ة ا ل م ت ح ض ر ة فهي ا ل ج ا ه ل ي ة بعينها هذا كلام الله أ ف ح ك م ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والله والله لو دخل نائب إ ل ى المجلس وهو لا يريد أ ن يطبق شرع الله أ و ي أ م ر بالمعروف أ و ينهى عن المنكر كيف يحل له الدخول أ ص ل ا وكيف يحل لنا مساندته أ ص ل ا ا ل آ ن ن ج ب ذ ه من تلابيبه و نقول له اتق الله ف إ ن م ا وضعت في مكان سوف ت س أ ل عنه أ م ا م الله و نحن س ي س أ ل ن ا الله عن إ ي ص ا ل ك لهذا المكان ماذا أ ن ت فاعل الفساد معروف ن ع ط ي ا ل ق ا ئ م ة الملفات م و ج و د ة و من أ ر ا د أ ن نوصيلها له فاخبر ممثليك أ ن الملفات ج ا ه ز ة ب ا ل أ م ا ك ن ب ا ل أ س م ا ء بالتواريخ ب ا ل أ ق س ا م التي ترعى الفساد بل و ب أ س م ا ئ ه م فهل هو ممن سينهى عن الفساد في ا ل أ ر ض أ م أ ن ه سيغره الكرسي الوثير و المنظر الجميل أ م أ ن ه سيغر بلمعان الدينار و الدرهم أ م أ ن ه سيفتن ب ا ل ع ب ا ء ة التي يلبسها و المناصب التي يعطاها أ م أ ن ه سينسى شرع الله إ ذ ا وقف أ م ا م الكاميرات وقيل له النائب المحترم كم من سيبيع دينه عند هذه الكلمات ا ل آ ن المحك و أ ن ت م المطالبون ا ل آ ن بدات حاسبوهم حتى يبرئ الله عز وجل د م ت ن ا ارغموهم ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قانون مركون في المجلس يريدون تعطيل العمل س ا ع ة بس س ا ع ة في ا ل أ س ب و ع س ا ع ة ل أ ج ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة أ غ ل ق و ا المحلات هل استطاع بعض الغيورين ل أ ن ا ل أ غ ل ب ي ة ما وقفوا معه و أ ق و ل ه ا بلساني واسمعها ب أ ذ ن ك ا ل أ غ ل ب ي ة ما وقفوا معه عندنا أ و ل و ي ا ت طيب ا ل ص ل ا ة يوم ا ل ج م ع ة الله يقول ذرو البيع البيع عند الفقهاء باطل وقت صلاه ا ل ج م ع ة اليهود عطلوا يوم السبت كله و أ ل ز م و ا بنوك العالم كلها بالتعطيل يومهم بل أ ل ز م و ا حتى بعض البلاد ا ل ع ر ب ي ة أ ن يعطلوا يوم السبت ل أ ن ه دينهم و نحن ا ل أ س و ا ق كلها م ف ت و ح ة س ا ع ة ا ق ت ر ح أ ح د الفضلاء فاستهزا عليه الكتاب و العلبانيون ماذا تريدون ص ل ا ة لا تصلون خلوا الناس تصلي دعوا الناس تصلي بعد ا ل ص ل ا ة الله يقول فانتشروا في ا ل أ ر ض و ابتغوا من فضل الله و قال ت ت ض ر ك م ا ل س ا ع ة ا ب د أ من ا ل آ ن حاسب الاعضاء حسب ا من مثلك في المجلس إ ن كنت ممن اجتهد معه إ ن كنت ممن أ ع ط ا ه صوته قل له اتق الله فينا و في هذا الكرسي الفساد عندنا معلوم فالصلاه و ا ل س ر ا د ي ن و العمارات و الشقق و ا ل أ ق س ا م ا ل ف ا س د ة ا ل م ف س د ة وتلك الجزر التي تجاهر بحرب دين الله عز وجل من الخمور والبارات التي تبنى كل ل ي ل ة ج م ع ة وخميس في الجزر عندنا وبملابس ع ا ر ي ة رقص وردح أ ي ن م م ث ل ا ل أ م ة أ ل ي س القانون يمنع هذا أ ي ن الصادقون المخلصون ا ب د أ من ا ل آ ن و ليضحكون عليك بقولهم هناك أ و ل و ي ا ت شفعنا من هذه الكلمات مضى لكم عشرين س ن ة إ ل ى ا ل آ ن ما طبق شرع الله و تقول أ و ل و ي ا ت لم نسمع بهذه ا ل أ و ل و ي ا ت و لم نفهمها إ ل ى ا ل آ ن ف ل ي ب د أ و ا بدين الله جل و علا و بتطبيق شرع الله أ ب ى من أ ب ى و رضي من رضي الفوز الحقيقي ليس في الدنيا بل يوم ا ل ق ي ا م ة فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين دمر اللهم أ ع د ا ء ك اعداء الدين اللهم أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر رشد يعز فيه أ ه ل طاعتك ويذل فيه أ ه ل معصيتك ويؤمر فيه ب اللهم م ع عن ر و وينهى ف فيه ا م ن ك ر ا ل ل انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت أ ق د ا م ه م اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد رميهم اللهم ارزقنا ا ل ش ه ا د ة في سبيلك يا رب العالمين اللهم حرر المسجد ا ل أ ق ص ى من اليهود اللهم حرر المسجد, المسجد الاقصى من اليهود اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الموت يا رب العالمين اقول هذا القول واقم ا ل ص ل ا ة